عَلَى الْآرَائِ يَنْظُرُونَ عَلَى الْآرَائِ يَنْظُرُونَ هَلْ يُجْزَى الْكَفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ هَلْ يُجْزَى الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت إذا السماء انلقت وأذنت لربها وحفقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَلْقَتْ سَمَاهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لربها وحقت وَأَلَمْ نَسْنُ رَبِّهَا وَخُطَّتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهُ يَا, يا أَيُّهَا إلى ربك كدحا أملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وينقلب, وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهُ وَأَمَّا مَنْ أَمِنَ كِتَابَهُ وَرَاءَهُ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا فَسَوْفَ يَدْعُوهُ ثُبُورًا وَيَصْلَى عَذَابًا وَيَصْلَى عَذَابًا لَهُ مَسْرُورًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَذْنِي مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ إِنَّهُ ظَنَّ أَلَّن أن يَحُورَ بَلَ إِنَّ رَبَّكَ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ثَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ثَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَتَق وَاللَّيْلِ وَمَا وَتَق وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ وَالْقَمَرِ إذا لا تَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَابِقٍ لا تَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَابِقٍ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فَمَا لَهُمْ يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمْ يسجدون واذا قرئ عليهم القران لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا والله اعلم بما يورون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 I <laughs> mean,